ذلك رجعون بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعننا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، أَفَلَمْ يَرَوْا فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأوبتنا وأوبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأبتنا به فأبتنا وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح الرس و ثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول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 لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لدي وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ إِوَمَا نَقُولُ لِجَهَنَّمَ لِمْ تَلَأَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ سلام يا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص